129. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ão nãoãodão nãolou coriva não gohão não vão edão nãolou coriva e é 119. يود المجرم لو يكتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي وَلَّيْلٍ نُوصِدُ قُد نَبِي يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ نُؤْمِنُ نَعَذَابَ رَبِّ بِغِضَبٍ 121. والذين هم بشهاداتهم قائمون 122. والذين هم على يحافظون 123. ترجمة نانسي قنقر يَوْمَ نَقُومُ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ يَوْمَ يَفُورُ نَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُفْضُونَ خَاشِعَةً